اقتربت الساعة وانشط القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستميث وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ثُمَّ لَنُذِيقَنَّهُم شيء الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِينَ شَيْئًا نُّقُرّ خُشَّعًا إِذْ صَارُوا يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ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 قَدْ جِئْنَا وَحَمْلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَلْوَاحِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا تَجَسَّاءُ لِمَنْ كَانَ كَفِرًا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يَوْمِ نحس مستمث تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعي فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِي ذُكِرَ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ وَكَذَّابٌ أَشِدّ سَيَعْلَمُونَ غَدًا الكذاب الأشير إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطهير ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضف ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكف كذبت قولوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آسف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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء لفرعون آل النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدير أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر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 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك من